وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعتها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 تيا مم إ الله طَفك وَوترك إ الله طَفك وَوترك واصفك على ننس العالمين.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 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نَحْنُ أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله، والله خَيْرُ الماكرين،